ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكن اراكم قوما تجهلون من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تبكرون ولا أقول لكم من ذي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وَنَا أَقُولُ إِنِّي لَنَكُو وَلَا أَقُولُ للنَّبِي لَتَزْرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ قد جادلتنا فأكفرت جدالنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجدين ولا ينفعكم مخشي إن أردت أن أنصح لكم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 وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا ثبث إسف ما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون